أم يقولون افتره قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحننه لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون